الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد يقول السائل ما حكم اكل الفوفل الظاهر عدني الفوفل هو ما تستطيع ان تصنفه على انه فاكهه لكن شيء يؤكل اعتاد عليه بعض الناس لا سيما والذي يظهر والله اعلم انه لا يحرم لكن يقال من باب خوارم المروءه ولا سيما للشاب والرجل لا يصلح له ان ياكل هذا و اما ادمانه فليس هو من مواد الادمان لكن منظره منظره مزري لا سيما الشاب المستقيم ياكل هذا هو خارج البيت فيتغير لونه فمه من الداخل وبخلاف الذي هنا يقال لو التامبول او نقول له تنبول بخلافه لكن يغير ايضا هذا الامر فخلاصه الكلام انه من خوارم المروءه فتركه احسن قال ما رايك هل كرة القدم والتنافس عليها من اسباب التحريش يا ابنا فلكن اذا كان هناك التشدد في الكره كان هناك تشدد في الكره لكن اذا كان هناك يعني الامور عاديه يعني بعض الاخوه من اخواننا نخرج مثلا في الساحل ومعنا الكره يلعب كانه سيلعب في ميدان دولي فيريدني يحاكمك على التسلل ويحاكمك قواعد يا اخي مشي هنا هدفه هنا هدفه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 لم ترتكبوا حراما فيها كلبس القصير والتصوير وغير ذلك فلا باس يلعبوا بقدر الكفايه او بالقدر المعقول لكن انكم تلعبون وتتخاصمون فهذا نعم قد يكون من باب التحريش قال ما هي الطريقه المثلى لتعلم الفقه فنشعر بنوع من التشتيت في هذا الباب فبما نبدا وكيف تكون الدراسه في البديه باختصار على الراجعه بتوسع هو الفقه هو اصلا الفهم وكل شيء تدرسه غلب جانب الفهم غلب جانب الفهم فرق بين انك هذا الشيء انت ستحفظه فتغلب جانب الحفظ يعني مثلا المتون فربما تغلب جانب الحفظ حتى لو ما فهمت بعض العبارات كالقرآن الكريم يعني كل إخواننا الذين ختموا المصحف يعني أقول قطعا أنا عن نفسي أقول قطعا أنهم ما ألموا بجميع تفسير الآيات عند حفظهم حتى لو حفظ في أثناء يعني قرأ التفسير أثناء حفظي لهذه الصفحة ينسى لكن وأنت في مرحلة الحفظ فغلب جانب حفظ لكن في أثناء الدراسة تغلب جانب الفهم سواء كان في الفقه او العقيده او في علوم الاله او في علوم الاله وبالنسبه للفقه انا انصحك ان تتخذ كتابا يكون لك مرجعا كتاب تركز عليه فيكون لك مرجعا بحيث انك تقيد الفوائد هي طريقتان فيما يظهر لك طريقه انك تكتب في دفتر كل ما مر بك وطريقه انك تجعل كتابا قد الم بابواب الفقه تجعله ك كال... الاساس لك مثلا كتاب الفقه الميسر الفقه الميسر شمل جميع ابواب الفقه الدرر شمل جميع ابواب الفقه او كل ابواب اكثر ابواب الفقه فكلما مرت بك فائده دونها هناك كلما مرت بك فائده دونها هناك اشير اليها اشير اليها اشير اليها, أشر إليها ثم بعد ذلك اذا اردت ان تدرس اي كتاب ترجع لهذا الكتاب حتى اشارات حتى اشار هذا امر امر اخر قراءه الشروح شروح الاحاديث سواء من المتقدمين او من المعاصرين وبعض الكتب او بعض المواضيع لها مضان بعض المواضيع لها مضان فترجع اليها ترجع يعني مثلا مريت بكتاب الصيام فلك انك تدخل في كتب الخاصه الذي قد تكلمت عن الصيام سواء من المتقدمين او من المعاصرين كذلك في الزكاه كذلك في الجهاد كذلك في الصلاه ولا تستهم باي فائده وتقول ساكتبها فيما بعد دونها ايضا من الامور التي تعينك على التفقه وهي مساله حفظ الادله حفظ الادله في بعض الاحيان ربما يذهب عليك اسم الصحابي وربما تنسى التخريج هل هو في الصحيحين هل هو في البخاري تفرد به البخاري تفرد لكن انصحك بامرين الامر الاول ان تتذكر الالفاظ اللي فيها الشاهد من هذا الحديث والامر الاخر ان تكون متاكدا ان الحديث صحيح كنا متاكدا ان الحديث صحيح لا هل صعب صعب ان ان تستحضر كل الادله في وقت معين لكن لو انك الممت بهذا مع حرسك مع حرسك انك تعرف من المخرج لهذا الحديث ومن صحابيه وما درجه هذا الحديث امر طيب ومن قال وماذا قال العلماء عن هذا الحديث امر طيب لكن اجعل هذا لبن لبا في ذلك وبعد ذلك تنطلق ايضا من الامور التي تعين المناقشه المناقشه ف رحم الله ابا ايوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول اذا اردت ان تعرف خطا معلمك فجالس غيره وهذا الاثر رواه الدارمي بسند صحيح ف المناقشه يعني انت درست الفقه عند فلان فجلس مع غيره تكلم معه تناقشه حتى في مجلس علمي تناقش معه ويظهر لك بعض الامور انا عن نفسي درست في دمج عند بعض عند بعض اخواننا الدراري لما درست والله انني وجدت اشياء كثيره اتعجب كيف كيف كتبتها كتبتها وهي خطا خطا ما ما تقبل لكن كان هذا ترجيح المدرس لان عيبنا في اغلب الاحيان اننا نخذب الكتاب على قول اخ من من وادي العقيق من اخواننا الذين كانوا في في دماج فقال والله نخذب الكتاب لما راى الشيخ راى الشيخ مقبل رحمه الله عليه را كتابا من كتب الفرائض فوجد حواشي اصل الكتاب كتابه ما تضرر من كثرة الحواشي قال ايش هذا الان انتم تدرسون الرائد ولا العذب الفائض تدرسون الرائد او العذب الفائض فقال ايش احنا نخضب الكتاب وبالفعل بعض اخواننا وكنا منهم عند ان ندرس نكتب نكتب طيب راجع راجع ما كتبته رجع لي المراجعه فحالنا جاء شقيم يعني برمح عارضا تمقيه فأنصحك بهذا انك اذا كتبت فانك تراجع ننظم ابن هذه النصائح ا يقول السائل القواعد الفقهيه ما يكتب التي تكفيه في الاستفاده فيها دراسه ومطالعه انا كنت من قبل استفيد من كتاب الزرقاء القاعده الفقهيه دارس اسمه مصطفى مصطفى الزرقاء لكن وجدت ايضا كتابا لاحد المتاخرين المعاصرين اسمه الممتع في الفوائد في الفوائد اوعاد فقهيه وبهذا المعنى فيضع القاعده يكتب القاعده ويشرحها وش... شرحا مسهلا شرحا مسهلا فاستفدت منه فائده عظيمه استفدت منه فائده عظيمه يقول الاخ امام نسيا في الصلاه الجلوس بين السجدتين فما حكم صلاته فكم سجد سيكون سجد سجدتين واحده فقد اخل بالركن فعلى هذا يعيد ركعة كاملة يعيد ركعة كاملة وحديث المسيء صلاته ذكر بين السجدتين وذكر السجدة الثانية قال صاحب حق لم يسامح ولم يطالب بحقه فهل يلزم الجاني شيء تجاهه افيدونا بالنسبة لصاحب الحق اذا طلب منه المسامحه ينبغي عليه ان يسامح الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس نبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث معاذ بن انس قال من كتم غيظه وهو قادر على ان ينفذ دعى الله على رؤوس الخلائق فخيرهم من الحور العين اختاروا ما يشاء حديث حسن فينبغي عليه ان يسامح اصبح وبالنسبه للاخ الذي قد اخطا على اخي فقد عمل الذي يتوجب عليه طلب المسامحه فاذا ما قبل ذاك في يكتفي بهذا الامر ويستغفر الله واذا كان هناك حقوق ماليه لابد ان يرجعها يعني مثلا اتلفت عليه شيئا وبعد ذلك قال لك يا اخي انا مسامح اريد قيمته يا اخي سامحنا يا اخي لا اذا طالب بحقه فاعطيه والنبي عليه الصلاه والسلام قد قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها فانه ليس ثم درهم ولا دينار يعني يوم القيامه فينبغي ان تتحلل من ولا سيما اذا كانت الحقوق ماليه قال من درس كتاب عمده الفقه لابن قدامه هل يكفي في الفتوى الجواب دراسه الكتب والدراسه حتى عند المشايخ فهي ليس هي المعيار الاصلي في هذا المعيار الاصلي في الدارس الذي يدرس فالذي يدرس رب كتاب يدرسه يصير به متمكنا من هذا العلم او هذا الفن يعني بعض اخواننا ربما يدرس التحفه فتصير قوتك كقوة بعض اخواننا قد درس كتبا اعلى من ذلك اعلى من ذلك المتممه كالقدر كذلك رب اخ درس الباعث صار صارت معلوماته كالاخ الذي قد وصل الى فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى لانه ننصح بعد الباعث بعد الباعث انه يكون تدريب الراوي تدريب الراوي من الكتب الممتعه جدا وين اردت التبصره والتذكره او فتح المغيث فلك وان كان هذا الكتاب توضيح لكتاب السخاوي فتح المغيث هو مقدم على التبصره والتذكره لحسن عباراته والسخاوي رحمه الله عليه على كعبا واعلم بهذا الباب فالشاهد من ذلك ان بعضهم ربما يدرس كتابا من الكتب فياسير قويا وبعض اخواننا ربما ينتقل الى كتاب الى كتاب الى كتاب, إلى كتاب إلى يعني يدرس السلسله كلها ومعلومات ضعيفه وليس متمكنا فهذا على حسب الاخ الذي يدرس وانا انصحكم لا تتعجلوا بالفتوى والله ابتلاء الفتوى ابتلاء فانصحكم لا تتعجلوا في هذا الباب ولا تنظر الى هذا الامر على انه مطمع وانما هذا الامر سياتي اليك باذن الله تعالى ان صرت متمكنا حتى مساله المشيخه بعض الاخوه ربما يريد ان يتذ بب قبل ان يتحصرم فينظر اليها بنظره يعني شديده وابتلاء من الله سبحانه وتعالى فأنصح أخي هذا السائل إن كان هو المقصود أنصحه أنه لا ينظر إلى متى سأفتي وإنما يهتم وترتفع حمته متى سأتمكن وأكون قويا في هذا العلم قال إذا كان الرجل أسلم ثم أشرك ثم أسلم هل عمل الذي كان قبل يرجع الجواب نعم لحديث حكيم بن حزام قال النبي عليه الصلاه والسلام اسلمت على ما اسربت عليه من خير بهذا القدر نكتفي الحمد لله رب العالمين